Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ah ah in the end, in, the end, in the end. في النهر وين طلتوا اللي كان جال على الحرم والدمه ينجمت على الطيه من سجن وفاء هم للعابره تنظر بحسره كل الونيان والسعده غابره بالغالب جمره موجه الزهره راس الاسنان وصلاه تمكي ترى نظرات صادره العدوان اما لجنا حر رافع ظهره والقات الناظره في ذه القربال حرجول خيام يوم بلاام وين اخوتي ما واحد من اخوتي سلام وين جوم هيج ما تعن فيم الا للهان in the rain in the rain when i wait for in the rain in the rain when i wait the change the heart the heart with me in the heart the heart me he you might know the lane lane us when it's iye whenever father father may share how والشان اس فرجر اول اللي كان جلع الحرام والدمه يجمد على القيم اللي بلوات الكرار زينا بالإصرار والفكر محتار هالبالية في خيم النار بالبراري صغار فرت بعد لصار من أذية تنتخي بالأطهار والنابل مختار جدي هالأقمار على وطيات الزمن دوار تجمع الاشرار كل قاصد هدار عالميان صارت احنا بدر وصفين وينك يا جدي ما واحد راعم والقوم هيدي ماتعن ان ل <تصفيق> <مدلع> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عمى فيلي كان جل عالحارة شرابل ما فلت للحيران تسلم لي اي شي il come he che met and sing and hallelujah il khail il khail in the field in the تندجن على الحرام الحرام من دومهش ما تعرفيه هل فيا لي تنجل على بعد الواني والشمر يعلم جد اهل اكرم وجرا دم الراني جسمه بالبارد دم بالفاله الشام اندهود غير رماني ايال الهم ان صبحك الماضين سني يا طفالي سمعوا آهات صبح المآسات وين اخويتي واسمع يا ابو فاضل شاكي من يضلم هجيت ما تعرفين الا لله انخل للي جن جن العار ما تعليقي من